قال رحمه الله حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فليضحكوا, فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قال الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت وصاروا إلى الله تعالى استأنفوا في بكاء لا ينقطع عنهم أبدا حدثنا محمد بن يوسف عن أنس بن أبي القاسم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسب في قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قال يقول أهل النار هلموا فلنصبر قال فيصبر خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا هلموا فلنجزع قال فيبكون خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرنا عمر بن دينار قال بلغني أنه لما نادى أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك مكث عنهم ألف سنة ثم قال إنكم كثون حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي الحسن عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال مكث عنهم ألف عام ثم قال إنكم كثون باب ذكر أهون أهل النار عذابا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو القمقم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب له نعلان من نار يغلي منهما دماغه حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عبد الله إن من أهون أهل النار عذابا رجلا له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي القمقم أو المرجل ما يرى أن من أهل النار أحد أشد عذابا منه وما من أهل النار أحد أهون عذابا منه حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل له دار من لؤلؤة واحدة منها غرفها وأبوابها وإن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل مسامعه جمر وأضراسه جمر وأشفاره لهب النار وتخرج أحشاؤه من جنبيه وقدميه وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير يفور حدثنا روح عن حماد قال ذكر لي أن أهل, أن أهل النار تدخل النار من أفواههم وأبصارهم فتخرج من أدبارهم وتدخل في أدبارهم فتخرج من أفواههم وأبصارهم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا قال ليس لها أجل كلما مضت حقب دخلت في أخرى باب ذكر أودية جهنم وجبالها حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله في قوله فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله فسوف يلقون غيا قال نهر في جهنم حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال هو نهر في النار يقال له غي حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال الغي نهر في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره والصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك أبدا حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن زياد عن أبي عياض عن ابن عباس قال ويل واد في جهنم لا يعلمه إلا الله تعالى حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه قال هو واد في النار يقال له ويل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمال الدهني عن عطية يعني ابن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري في قوله تبارك وتعالى سأرهقه صعودا قال هي صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت وإذا رفعوها عادت حدثنا عثمان بن مقسم عن الكلبي قال صخرة في جهنم صماء يهوي فيها سبعين خريفا حدثنا قيس عن إبراهيم بن مهاج ابن المهاجر عن عطية بن سعد عن سعيد بن المسيبي قال جبل في جهنم يكلفون الصعود عليه كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت فإذا رفعوها عادت باب ذكر حيات النار وعقاربها حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين جلدة الكافر ولحمه ديدان تركض كحمر الوحش وإن حياتها كأعناق البخت وعقاربها كلب غالد دلم. حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أنه بلغه أن عبد الله بن جزء أن عبد الله ابن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار لحيات مثل أعناق البخت تلسع أحدهم اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفة وإن فيها العقارب كالبغال الموكفة تلسع أحدهم فيجد حموتها أربعين خريفة حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت شيخا يحدث في المسجد عن عمرو بن ميمون قال إنه يسمع بين جلد الكافر ولحمه من جلبة الدود كجلبة الوحش حدثنا بكر بن خنيس عن يزيد الشامي عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم متغير اللون ثم قال إن في جهنم لواديا وإن جهنم تتعود من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في الوادي لجبا إن جهنم وذلك الوادي لا يتعوذون من ذلك الجب، وإن في الجب لحية، وإن جهنم والوادي وذلك الجب يتعوذون بالله عز وجل من تلك الحيّة سبع مرات، أعده الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله فيه. حدثنا إسماعيل بن عياش عن الربيع عن البراء بن عازب. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تبارك وتعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال عقارب أمثال النخل الطوال تنهشهم في جهنم حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في, قوله في قول الله تبارك وتعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال عقارب أنيابها كالنخل الطوال باب ذكر شراب أهل النار حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية, عن عطية العوفي قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى كالمهل قال ماء غليظ كدردي الزيت حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا جويبر عن الضحاك بماء كالمهل يشوي الوجوه قال ماء أسود حدثنا ابن لهيعة عن الراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلو من غساق يهراق في الدنيا لانتنا أهل الدنيا حدثنا سعيد بن سالم عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه في قوله تبارك وتعالى فليذوقوه حميم وغساق قال الغساق برد لا يستطاع حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل قال سمعت أبا هبيرة الزيادي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أتدرون ما الغساق قالوا الله أعلم قال هو القيح الغليظ لو أن قطرة منها تهراق في المغرب تنت أهل المشرق ولو تهراق في المشرق أنتنت أهل المغرب حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عون بن أبي شداد قال كان عبد الله بن عباس قاعدا في الحطيم فقال أعوذ بالله من النار لو أن جرعه من غسلين أهبطت إلى الأرض لافسدت عليهم عيشهم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تبارك وتعالى تسقى من عين آنية قال كانت العرب تقول إذا تقول إذا انتهى حر الشيء لا يكون شيء أحر منها قد أنا حرها فأنزل الله تبارك وتعالى تسقى من عين آنية قال أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فأنا حرها قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عبد, ال... عبد الواحد بن واصل وابو عبيدة الحداد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من قطيران جهنم وقعت إلى الأرض لأحرقت الأرض ومن فيها وهذا الخبر من زوائد الطبراني على الكتاب وهو والكتاب من روايته حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال لو أن قطرة من زقوم جهنم نزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس معاشهم باب ذكر شدة عذاب أهل النار حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أنضجتهم وأكلتهم قيل عودوا فيعودون كما كانوا أول مرة حدثنا عثمان بن مقسم عن عمرو عن الحسن وقتادة في قوله تعالى سأرهقه صعودا قال عذابا لا راحة فيه حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن مجاهد قال يلقى الجرب على أهل النار فيحتكون حتى يبدو العظم فيقولون بما أصابنا هذا فيقولون بأذاكم المؤمنين حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة يؤذون أهل النار أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور ويقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا, قد آذونا على ما بنا من الأذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحمه قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه, وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها قضاء أو وفاء ثم يقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الاذى فيقال إن الأبعد كان لا يبالي أينما أصاب البول منه لا يغسله ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الاذى فيقال إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة خبيثة يستلذها كما يستلذ كما الرفث قال ثم يقال للذي ياكل لحمه ما بال الابعد قد اذانا على ما بنا من الاذى فيقال ان الابعد كان ياكل كان لحوم الناس بالغيبه ويمشي بالنميمه حدثنا بكر بن خنيس عن عبد الله بن الحسن عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل حدثني عن النار قال والذي بعثك بالحق لو أن مثل خرق الإبرة خرق منها لحترق أهل الأرض كلهم والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزان جهنم أخرج لمات تأهل النار إذا نظروا إليه لما يرون من تشويه خلقه والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل جهنم علق بين السماء والأرض لمات تأهل الأرض من نتن ريحه حدثنا يزيد بن عطاء عن أبان عن أبي قلابه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له في شدة الحر إذ نزل بالظهيرة فضرب له بناء واشتد على القوم حر الشمس من فوقهم والرمضاء من تحتهم حتى جعل الرجل يكاد يتناول قدميه تناولا ثم يتلفف في عباءته ثم ينجدل في الشمس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزيهم فناداهم ألا أراكم تجزعون من حر الشمس وبينكم وبين السماء مسيرة خمس خمسمائة عام والذي نفس محمد بيده لو أن بابا من أبواب جهنم فتح بالمشرق لغلا دماغ, دماغ أناس بالمغرب حتى تسيل مناخرهم من حرها باب ذكر الصراط والممر عليه حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال يؤتى بالصراط حده كحد الموسى فتقول الملائكة يا ربنا أو كلمة غير هذا أكبر ظني أنه من يجيز على هذا فيقول من شئت من خلقي قال فيقولون ربنا ما عبدناك ما عبدناك حق عبادتك حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان أكرم خليقة الله على الله تعالى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وإن الجنة في السماء وإن النار في الأرض وإذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق أمة أمة ونبيا نبيا حتى يكون أحمد صلى الله عليه وسلم هو وأمته آخر القوم مركزا ثم يوضع جسر على جهنم ثم ينادي مناد أين أحمد وأمته قال فيقوم وتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من يمين ومن شمال ويمر النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه فتلقاهم الملائكة تبوئهم منازلهم من الجنة على يمينك على يسارك حتى ينتهي إلى ربه تبارك وتعالى فيلقى له كرسي عن يمين الله تبارك وتعالى ثم ينادي مناد أين عيسى وأمته قال فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ومن يمين وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه فتلقاهم الملائكة تبوئهم منازلهم من الجنة على يمينك على يسارك حتى ينتهي إلى ربه تعالى فيلقى له كرسي من الجانب الآخر ثم تتبعهم الأنبياء والأمم حتى يكون آخرهم نوح عليه السلام حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال الصراط كحد السيف أو كحرف السيف دحض, مزل دحض مزلة بجنبتيه ملائكه معهم كلاليب يقولون اللهم سلم سلم قال فيمر الناس عليه كالبرق وكالطير وكالريح وكأجود الخيل والراكب فمن, فمن مسلم ناج ومن مخدوش ناج ومن مركوس في النار حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعطى كل إنسان منافق ومؤمن نورا ويغشاه ظلمة ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيها كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق وينجو المؤمن فينجو أول ز... فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك حتى تحل الشفاعة فيشفعون حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحسن بن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال إن على النار ثلاث قناطير قنطرة عليها الأمانة لا يمر بها مضيع الأمانة إلا قالت رب هذا ضيعني وقنطرة عليها الرحم لا يمر بها قاطع رحم إلا تقول رب هذا قطعني وقنطرة الله وقنطرة الله تبارك وتعالى عليها بالمرصاد قال سالم ولا ينجو منها إلا ناج حدثنا مروان بن معاوية قال, حد قال أخبرنا أبو الفيض قال سمعت الشعبية يقول قال الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهنم جسر يمر به الرجل أسرع من البرق ومن الريح ومن الطير حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط بين ظهري جهنم جنبتاه كلاليب وحسك كثير يحتبس الله به من يشاء من المنافقين والمنافقون يومئذ مع المؤمنين ويدفع إلى كل مؤمن ومنافق نور يمشون به على الصراط إذ غشيتهم ظلمة فجعلت تطفئ نور المنافقين وتضيء نور المؤمنين حتى يدخلون الجنة وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب والرحمة الجنة قال الحسن فثم أدركتهم خديعة الله وذلك قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم على الصراط حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها قال الصراط حدثنا سعيد بن زربي قال حدثني ثابت البناني قال حدثني أنس بن مالك قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام إن آخر من يدخل الجنة رجل يقال له يا عبد الله مر على الصراط قال فيمر فتزل قدمه ويستمسك بالأخرى فتزل ركبته ويستمسك بالأخرى والنار تأخذ منه فترميه بشررها وتلذعه بلهبها كلما أصابه شيء منها ضرب بيده عليه وقال حتى ينجو منها برحمة الله باب نزول الله تبارك وتعالى في ظل في ظل من الغمام للحساب حدثنا غسان بن ابن برزين الطهو الطهوي قال حدثنا سيار بن سلامة الرياحي عن أبي العالية الرياحي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان يوم القيامة اجتمعت الجن والانس في صعيد واحد لا يذكر بعضها بعضا فيكون الجن والإنس عشرة أجزاء فيكون الجن تسعة أجزاء ويكون الإنس جزءا واحدا ثم تنشق السماء الدنيا فتنزل الملائكة صفوفا على كل صف رأس فيدعو أهل الأرض منهم فيقولون فيكم ربنا عز وجل قالوا ليس فينا وهو آت فيكون أهل السماء الدنيا والإنس عشرة أجزاء فيكون أهل السماء الدنيا تسعة أجزاء ويكون الجن والإنس جزءا واحدا ثم تنشق السماء الثانية فتنزل الملائكة صفوفا على كل صف رأس فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا تبارك وتعالى فيقولون ليس فينا وهو آت فيكون أهل السماء الثانية وأهل السماء الدنيا والجن والإنس عشرة, عشرة أجزاء فيكون أهل السماء الثانية تسعة أجزاء ويكون أهل السماء الدنيا والجن والإنس جزءا واحدا ثم تنشق السماء الثالثة فتنزل الملائكة صفوفا على كل صف رأس فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا تبارك وتعالى فيقولون ليس فينا وهو آت فيكون أهل السماء الثالثة وما أسفل منها من السماوات والجن والإنس عشرة أجزاء فيكون أهل السماء الثالثة تسعة أجزاء ويكون ما أسفل من ذلك من السماوات والجن والإنس جزءا واحدا ثم يكون أهل السماوات على هذا حتى يبلغ, حتى يبلغ للسابعة حتى يجيء ربك في ظلل من الغمام والملائكة صفوفا لا يتكلمون حدثنا أبو علي عن حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من السماوات السبع والأراضين وحملت العرش وما بين أخمص أحدهم إلى عقبه مسيرة خمسمائة عام ومن عقبه إلى ركبتيه مسيرة خمسمائة عام ومن ركبتيه إلى أرنبتيه مسيرة خمسمائة عام ومن بين أرنبته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير أنه, أنه سأل جابر بن عبد الله عن الورود فقال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول حتى يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال جابر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينطلق ويتبعونه حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل قوم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله من كان يعبد شمسا أو قمرا أو وثنا فيتبعونه حتى يتهافتون في النار ثم يؤتى على اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد الله وعزيرا إلا قليلا منهم فيقال لهم امضوا ثم, ثم يؤتى على النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد الله والمسيحة إلا قليلا منهم فيقال لهم امضوا قال ثم يأتينا, ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على تل رفيع فيقول ما تنتظرون فنقول ربنا فيقال لهم هل تعرفون ربكم عز وجل ولم تروه فيقولون نعم نعرفه إنه لا عدل له فهناك يتجلى لنا ربنا عز وجل وهو يضحك قال فنتبع ربنا فيأخذ بنا على الصراط حدثنا محمد بن خازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريره قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا قال ألستم ترون القمر ليلة البدر في غير تضار والله لترو والله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر في غير تضار قال ثم ينادي مناد ألا ليتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا قال فمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فينطلق بهم حتى يدخلهم النار فمن جاز الصراط وأنفق من ماله زوجا في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ أبي بكر رضي الله عنه فقال أما إنك منهم حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن, حد بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم يرى القمر متخليا به قلت بلى قال فإنه أعظم حدثنا سفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان عن إسماعيل بن, عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عز وجل لا تضامون في رؤيته كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر حدثنا بعض أصحاب ابن لهيعة عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن كعب, عن كعب الأحبار قال أربعة أجبل يوم القيامة الخليل ولبنان والطور والجودي يكون كل واحد منهم لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماوات والأرض. يرجعنا إلى بيت المقدس حتى يجعلنا في زواياه. ثم يضع ثم يضع الجبار عليهن عرشه حتى يقضي الله بين أهل الجنة وأهل النار. والملائكة حول العرش. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني قال يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد ثم يتجلى لهم ذو العزه باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة قال ينادى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا من منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت فذلك المقام المحمود حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا فينجينا من شدة هذا اليوم وكربه وغمه فيقولون ما نعلم خليقة أكرم على الله من آدم خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك عز وجل ينجينا من شدة هذا اليوم وكربه وغمه فيقول لست هناك ويذكر خطيئته ولكن ائتوا نوحا عليه السلام وهو أول النبيين فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناك ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناك ولكن موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناك ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول لست هناك فيرجعون إلى آدم فيقولون يا أبانا ما وجدنا أحدا يشفع لنا إلى ربنا عز وجل فيقول يا بني أرأيتم لو أن أحدكم أخذ وعاء فجعل فيه بضاعته ثم ختم عليها حتى كان لا يخلص إلى ما في الوعاء أحد حتى يفض الخاتم فيقولون لا فيقول إن محمدا خاتم النبيين فأتوه يشفع لكم إلى ربكم عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيني الناس فيقولون يا محمد هذا المقام المحمود اشفع لنا إلى ربنا ينجينا من طول هذا اليوم وغمه وكربه قال فيقول أنا لها قال فانطلق, فانطلق حتى آتي باب الجنة فآخذ بحلق الباب فأستفتح قال الحسن وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما يوافي بذنب فيقول ربي افتحوا لعبدي أحمد صلى الله عليه وسلم فيفتح لي, فيفتح لي الباب فأدخل الجنة فأجد ربي جالسا على كرسيه في جنته فأخر لربي ساجدا قال فيعلمني ربي محامد لم يحمده بها أحد قبلي فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي فيحد لي ربي حدا ثم أخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي أمتي قال فيحد لي حدا ثم يؤذن لي في الشفاعة حدثنا أبو الأحوص عن آدم ابن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون جثا يوم القيامة كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فذلك المقام المحمود حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الناس يوم القيامة فيهمون لذلك ويقولون لو استغثنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته فيستحيي فيستحي ربه عز وجل منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتون نوحا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته فيستحي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا ثم ذكر موسى وعيسى فيقول لست هناك ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله باب ذكر الموازين يوم القيامة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال يؤتى بالميزان يوم القيامة فلو وضعت في كفته السماوات والأرض ومن فيهن لوسعته فتقول الملائكة ربنا من تزن بهذا فيقول ما شئت من خلقي فتقول الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا أبو الفيض قال سمعت الشعبية يقول قالت عائشة يا رسول الله أما نتعارف يوم القيامة فاني اسمع الله يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مواطن تذهل كل نفس منهن حين يرمى إلى كل إنسان بكتابه حتى ينظر بيمينه يأخذ كتابه أم بشماله وعند الموازين حتى ينظر ايرجح أم يخف وجسر جهنم يمر به الرجل أسرع من البرق ومن الريح ومن الطير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمع عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فما يزن عند الله عز وجل جناح بعوضه ثم قرأ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا حدثنا وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أبي يحيى عن كعب بن عجرة قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيوزن بالحبة فلا يزنها ويوزن بجناح بعوضة فلا يزنها وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الصدقة وأهل الحج فيؤتون بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب الأجر عليهم صبا بغير حساب باب وضع الحساب يوم القيامة حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال ذكر لنا أن الرجل يدعى إلى الحساب يوم القيامة فيقال يا فلان بن فلان هلم إلى الحساب حتى يقول ما يراد أحد غيري مما يختص بالحساب حدثنا سعيد بن سالم عن طلحة بن عمرو قال كان عطاء يقول لي يا طلحة ما أكثر الأسماء على اسمك واسمي فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان فلا يقوم غيره يقول لا يقوم غير الذي عني حدثنا سليمان بن حيان عن جعفر بن سليمان عن أبي الجوزاء في قوله تبارك وتعالى ويخافون سوء الحساب قال المناقشة بالأعمال حدثنا نصر بن طريف عن فرقد السبخي, فرق السبخي عن إبراهيم قال سمعته يقول أولئك لهم سوء الحساب قال لا يقبل منهم حسنة ولا يتجاوز عن سيئة حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له يرى المسلم عمله في قبره ويقول الله تعالى يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم حدثنا محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسب دخل الجنة يقول الله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير ويقول الآخر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام باب ذكر ما يدعى يوم القيامة حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني قال يتجلى ذو العزة فيقول سيعلم الجمع لمن الكرم اليوم ثلاثا ليقوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال فيقومون ثم يقول سيعلم أهل الجمع لمن, لمن الكرم اليوم ثلاثا ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون ثم يقول سيعلم, سيعلم أهل الجمع لمن الكرم اليوم ثلاثا ليقم الحمادون قال فضيل فسألت أبا إسحاق من الحمادون قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا غسان بن برز برزين الطهوي قال حدثنا سيار بن سلامة الرياحي عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس قال يقوم مناد فينادي سيعلم أهل الجمع من أصحاب الكرم أين الحمادون على كل حال فيقومون فيؤمر بهم إلى الجنة ثم يقوم فينادي الثانية فيقول سيعلم أهل الجمع اليوم من أصحاب الكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال فيقومون فيؤمر بهم إلى الجنة ثم يقوم فينادي الثالثه فيقول سيعلم أهل الجمع اليوم من أصحاب الكرم أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيؤمر بهم إلى الجنة ثم يخرج عنق من النار حتى يشرف على الخلائق له عينان بصيرتان ولسان فصيح فيقول إني أمرت بثلاث بكل جبار عنيد فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلقطهم ثم يخيس بهم في جهنم ثم يخرج الثانية فيقول اني إني أمرت بالذين كانوا يؤذون الله ورسوله فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطهم ثم يخيس بهم في جهنم ثم يخرج الثالثة فيقول إني أمرت بالمصورين فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطهم ثم يخيس بهم في جهنم ثم تطاير الصحف, الصحف من ايدي النساء والرجال حدثنا سعيد بن سالم عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا أيها الناس إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فقلتم فقلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان بن فلان أكرم من فلان وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون قال طلحة فكان عطاء يقول يقول يا طلحة فلا يقوم إلا من عني حدثنا المبارك بن فضاله قال حدثني رجل سمع الحسن يقول إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نود ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الرب عز وجل يوم القيامة سيعلم سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل الذكر في المجالس باب ذكر محاسبة الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن الحسن قال يوقف ابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله تعالى ابن آدم أينما خولتك فيقول أي ربي قد وفرته وثمرته وتركته أوفر ما كان والبذج ولد الضأن حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال يوقف ابن آدم بين يدي الله عز وجل كأنه بذج قال فيقول ما صنعت فيما خولتك ومولتك؟ فيقول أي رب جمعته وثمرته فأرجعني آتاك به أو فر ما كان فيقول له ما قدمت منه فيقول أي رب جمعته وثمرته فأرجعني فارجعني آتاك به أو فر ما كان قال لا ولكن ما قدمت فيحاسب فإذا ليس له خير فيؤمر به إلى النار حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم ألم أحملك على الخير والإبل وأزوجك النساء وجعلتك تربع وترأس فيقول بلى فيقول الله تعالى يا ابن آدم فأين شكر ذلك حدثنا عثمان بن من عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به قال فيقول نعم فيقال كذبت قد سئلت أهون من ذلك فلم تفعل لا إله إلا الله حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء برجل من أهل الجنة يوم القيامة فيقال له كيف وجدت منزلك فيقول خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول ما أسأل وما أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات قال ويجاء برجل من أهل النار فيقول ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول شر منزل فيقول افتد به بملء الأرض ذهبا فيقول نعم فيقول كذبت سئلت أيسر من ذلك حدثنا حماد بن سلمة عن, ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا يوم القيامة فيقول أصبغوه صبغة في النار ثم يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط هل رأيت قرة عين قط هل رأيت سرورا قط فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا سرورا قط ولا قرة عين قط قال فيقول ردوه قال ويؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وضر وجهدا فيقول أصبغوه صبغة في الجنة قال ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه قال لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي سنان عن شقيق بن سلمة قال إن الله تعالى يدعو العبد يوم القيامة فيستره بيده ثم يقول له أتعرف فيقول نعم يا رب فيقول إني قد غفرتها لك حدثنا عدي بن الفضل عن يونس, عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال إذا كان يوم القيامة أعطي المؤمن كتابه بينه وبين ربه فيقرره, فيقرره الله عز وجل بذنوبه فيقول عبدي عملت ذنب كذا وكذا فيقول نعم فيغفرها الله له ويبدله مكانها حسنات فذلك حين يقول ها أمقرأوا كتابيه فيود أن من على الأرض ينظرون في كتابه وأما المنافق فيعطى كتابه فيقول عبدي عملت ذنب كذا وكذا فيقول وعزتك إن عملته وعزتك إن عملته فيقول فيقول الملك أما عملت كذا وكذا في ساعة كذا وكذا فيقول لا وعزتك إن كتب علي إلا باطل فيقول عملت كذا وكذا فيقول لا فيقول الملك أما عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا فيقول لا وعزتك فيختم على فيه قال الأشعري فحسبت أنه قال إن أول ما ينطق منه فخذوه اليمنى حدثنا علي بن الفضل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بالفدام فأول ما يبين من أحدكم فخذه أو كفه حدثنا يزيد بن عطاء عن أبانا عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال بلغنا أنه يجاء يوم القيامة لابن آدم بثلاث دواوين ديوان فيه النعم وديوان فيه الحساب، وديوان فيه ذنوبه، فيقال لأصغر تلك النعم قومي فاستوفي ثمنك من الحساب، فتستوعب عمله ذلك كله، فتبقى ذنوبه والنعم كماهي، فمن ثم يقول العبد إن ربنا لغفور شكور، حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله فتشهد ألسنتهم ثم يدخلهم النار حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن كثير الأعرج عن عقبة بن عامر أنه سمعه يقول يسأل عن الرجل يوم القيامة زوجه وخدمه وبنوه عشيرته والأرض فإن أثنى خيرا زكاه الله وإن أثنى شرا صاحت فخذه اليسرى حتى تسمع حتى تسمع ثم أضح ثم أدحض الله حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بابن آدم كأنه بذج يعني كأنه ولد, كأنه ولد شات فيقول له ربه يا ابن آدم أينما خولتك وأينما ملكت وأينما أعطيتك فيقول رب فيقول رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فيقول هات ما قدمت منه فلا يراه قدم شيئا وليس براجع إلى ما بعده حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم أشأ منه فلا ينظر إلا ما قدم وينظر أمامه فيرى النار فمن استطاع أن يتقي النار عن وجهه فليفعل ولو بشق تمره حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت أبا مسعود بدأ باليمين قبل الحديث قال والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال لليلته يقول ما غرك بي ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم يدلي بحجة وعذر يوم القيامة الشيخ الذي أدرك الإسلام هرما والأصم الأبكم والمعتوه ورجل مات في الفترة فيقول الله عز وجل إني مرسل إليكم رسولا فأطيعوه فيأتيهم, فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا ليقتحموها ومن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة مثله باب ذكر القصاص يوم القيامة حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تختصمن حتى حتى الشيطان فيما انتطحت حدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليحبسن اهل الجنه بعدما يخرجون من النار قبل ان يدخلوا الجنه ثم يقتص لبعضهم من بعض مظالمهم بينهم ثم يقال لهم طبتم فدخلوها خالدين حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليرفعن للعبد حسنات يوم القيامة يرجو أن يغفر الله له بها فما يزال الرجل يقول يا رب عبدك هذا ظلمني فيأخذ الله من حسناته فيجعله على حسنات المظلوم ثم يقوم آخر فيقول يا رب مثل ذلك فلا يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة يعطى بها خيرا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لتؤدنا الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن سوادة عن أبي تميم الجيشاني قال دخلنا على أبي ذرن الغثاري فسمعته يقول والذي نفسي بيده لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتها ولا يسألن الحجر فيما لتسأل الشات فيما نطحت صاحبتها ولا يسألن الحجر فيما نكب أصبع الرجل حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن صهيب بن الحذاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة آخر كتاب الزهد لأسد بن موسى والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين